「そして私たちは صفوفكم に」「そして私たちは私たちのために」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 واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل, وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنه ف الاتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمرا فقال لصاحبه وهو يحاوره أ ن ا أ ك ث ر منك ملا ا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 فعسى ربي أ ان يؤتي لخيرا من جنتك ويرسل عليها, عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ً ا أَوْ يُصْبِحَ م فاستطيع له طلبا و أ ح ي ط بثمره ف أ ص ب ح يقلب كفيه على ما أ ن ف ق فيها وهي خاويه على عروشها و ي ق و ل يا ليتني لم أ ش ر ك بربي أ ح د ا ولم تكن له فئه إن ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير أ م ل ا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 وعنضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أ و ل م ر ة بل زعمتم أ ن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ما لهذا الكتاب لا صغيرته ولا كبيره الا احصاها ووجدوا َََُ ما َ عملوا َُِ حاضرا ًَِ ولا ََ يظلم َِ ربك ََُّ أ َ ح َ د ا الله اكبر